بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثالث من كتاب أدب الفقهاء. ومن شعر عبد المهيمن الحضرمي وهو من شيوخ ابن خلدون وكان كاتب العلامة للسلطان أبي الحسن المريني قوله وفيه جزوم ما لا يلزم أبت همتي أن يراني على الدهر يوما له ذا خنوع وما ذاك إلا لأني التقيت بعز القناعة ذل القنوع القنوع السؤال ومما حبب لنا رواية هذين البيتين هنا أن صاحبهما كان في حياته العملية عند قوله هذا ولم يكن متبجحا بكلام لا ظل له من الحقيقة كما هي عادة الشعراء غالبا ألم ترى أنهم في كل واد يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون فقد حدث أن السلطان أبا الحسن المريني الشهير أغلظ له القول ذات يوم وهو يلي كتابة علامته فأخذ عبد المهيمن القلم وكسره أمام السلطان وقال هذا الجامع بيني وبينك وقام مغاضبا له فخجل السلطان وندم على ما صدر منه وترضاه وأفضل عليه وهكذا صدق فعله قوله وطابق سلوكه فخرة وتلك هي أخلاق العلماء ونعرض للشعر المخصوص بالوصايا والحكم مكتفين بهذا القدر من شعر الفخر وللشافعي في الباب أبيات عامرة منها قوله في الإخوان أحب من الإخوان كل موات وكل غضيد الطرف عن عثراتي يوافقني في كل امر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي ما فمن لي بهذا ليت اني اصبته فقاسمته مالي من الحسنات تصفحت اخواني فكان أقلهم على كثره الاخوان اهل ثقاتي ومنها في النصح العام دع الايام تفعل ما تشاء وصد نفسا بما حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء وقل رجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والسخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رضاء ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء ومنها في الحث على السفر ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سار طاب وإن لم يسر لم يطب والاسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يُصِب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك اعتز كالذهب إن هذه القطع من شعر الشافعي أشهر من أن تعرف فهي تجري على كل لسان وذلك لسهولتها وسلامة منطقها فالناس يتمثلون بها في كل مناسبة وتلامذة المدارس يستظهرونها لأنها مما يلقنونه في محفوظاتهم ولذلك اقتصرنا عليها وإلا فإن الأمر كما قال في الطبقات الكبرى ولا معنى للإكثار من ذكر الشعر الشافعي رضي الله عنه وهو شيء قد طبق الأرض ومن شعر أحمد بن المعدل السائر مثر الأمثال ولست بنظار إلى جانب الغنى إذا كانت العلياء في جانب الفقر وإني لذو صبر على ما ينوبني وحسبك أن الله اثنى على الصبر ومن شعر عبد الله بن القاسم صاحب الإمام مالك وقد شد الرحلة إلى لقاء الإمام بالمدينة من بلده مصر وهو كثير الإنشاد بين أهل العلم أقول وزمت للرحيل ركائبي أعدي لفقدي ما استطعت من الصبر أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا نفع وتحسب من عمري ومقطعات العلماء في غرض الأدب والحكمة كثيرة بل إن منهم من لم يكن ينظم الشعر إلا في هذا الغرض كمنصور الفقيه وقد ترجمنا له وذكرنا نماذج من شعره ومحمود الوراق وهو من من أكثر وأطاب في هذا الباب وكان من أهل العلم والرواية أخذ عنه ابن أبي الدنيا وتوفي في خلافة المعتصم ولإحسانه وشرف منزعه يكاد لا يخلو ديوان من دواوين الأدب من إنشاد مقطعاته الجميلة ونحن لموافقة المقصد نورد منها بعض العيون تقديرا لعمله الأدبي الجليل وإشاعة لنصه الخالص المثيل فمن ذلك قوله في التحذير من التتابع في الذنوب يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهد للأمر غير مشاهدي تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي برك الجنان بها وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد وقوله وهو من الأمثال السائرة تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع وقوله في مدارات الأصدقاء دار الصديق إذا استشاف تغضبا فالغيظ يخرجك من الأحقاد ولربما كان التغضب باعثا لمسالب الآباء والأجداد وقوله في معنى كاد الفقر أن يكون كفرا لبست صروف الدهر كهلا وناشئا وجربت حاليه على العسر واليسر فلم أرى بعد الدين خيراً من الغنى ولم أرى بعد الكفر شراً من الفقر وقوله في معنى إنما الأعمال بالخواتم أخاف على المحسن المتقي وأرجو لذي الهفوات المسي فذلك خوفي على محسن فكيف على الظالم المعتدي على أن الذئب قد يستفيق ويستأنف الزيغ قلب التقي وقوله في الحض على الإنفاق تمتع بمالك قبل الممات وإلا فلا مال إن أنت مت شقيت به ثم خلفته لغيرك بعدا وسحقا ومقتا فجادوا عليك بزور البكاء وجدت عليهم بما قد جمعتا وأرهنتهم كل ما في يديك. وخلوك رهنا بما قد كسبت وقوله في عدم عيب الفقر يا عائب الفقر اما تزدجر عيب الغنى اكثر لو تعتبر من شرف الفقر ومن فضله على الغني لو صح منك النظر انت تعصي كي تنال الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر وبعد هذه النبذة من شعر الشيخ محمود الوراق نتعرض للون آخر من شعر اصحابنا الفقهاء في المواعظ والنصائح وهو ما يوجهونه إلى أبنائهم خاصة وإن كان مضمونه عاما يصلح للجميع إن هذا البحث يجب أن يأخذ بأطراف الموضوع وان لم يستوعبه كل الاستيعاب. فمن الضروري أن نلم بهذا النوع من الشعر الحكمي أيضا فمما اخترناه منه قول يموت ابن المزرع النحوي الأذيب الراوية المشهور ابن أخت أبي عثمان الجاحل يوصي ولده المهلهل مهلهل قد شربت شطور دهري وكافحني به الزمن العنوت وجاريت الرجال بكل ربع فأدعن للحثالة والرتوت تأوجع ما أجن عليه قلبي كريم عضه زمن بغوت كفى حزنا بضيعه ذي قديم وأبناء الطريف لها التخوت وقد أشهرت عيني بعد غمض مخافة أن تضيع إذا ثنيت وفي لطف المهيمن لي عزاء بمثلك إن ثنيت وإن بقيت وإن, وإن يشتد عظمك بعد موتي فلا تقطعك جائحة سبوت فجب في الأرض وابغي بها علوما ولا تلفتك عن هذا الدسوت وإن بخل العليم عليك يوما فذل له وديدنك السكوت وقل بالعلم كان أبي جوادا يقال فمن أبوك فقل يموت تقر لك الاباعد والاداني بعلم ليس يجحده البهوت ومنه قول الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعيد التجيبي ينصح ابنه أو ابن أخيه على ما قيل أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجميل إذا اعتريت هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به المقاتل إن ضربت وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت إلى أن يقول وإن اوتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت فرأس المال تقوى الله منا وليس بأي قال لقد رأست وأحسن ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت وهي قصيدة طويلة نجتزئ منها بهذا القدر ونلاحظ أنها مع وصية يموت ابن المزرع تعبر عن أبوة حانية واهتمام شديد بمستقبل الولد الناشئ وحرصا على حيازة جميع الخير له وجعل طلب العلم هو أول ما يهتم به الناشئ ولعل ذلك مما تمتاز به عن نصائح الشعراء لأولادهم فإن العلم في الإسلام من أهم الواجبات ولهذا يأخذ به المشائخ أولادهم وذلك إلى ما تركز عليه النصحة من تقوى الله والعمل بالعلم وعدم الافتنان بالدنيا وقد خلصت هذه الروح إلى عصرنا هذا فتأثر بها كل من قال شعرا في وصية ابنه من أهل العلم كالمرحوم عبد الله باشا فكري في أبياته المشهورة إذا نام غر في دوج الليل فاسهري وقم للمعالي والعوالي وشمري وأخيرا نومئ إلى مطولات أصحابنا الفقهاء والأدباء في الوصايا والحكم التي ضاهوا بها أحسن مطولات الشعراء وفاقوها بما مزجوا به نصائحهم من مبادئ التربية العالية التي تحرص على تهذيب النفوس وأحياء الضمائر وفتح القلوب الغلف لما جاء به الإسلام من خير وبر وأحسان وفي طليعة هذه المطولات نونية أب الفتح البستي الرائعة التي لا كفاء لها في الفصن والجمال فقد جمعت إلى النصائح الغالية والآداب الرفيعة متانة الأسلوب والتفنن في الأداء مما يجعلها فريدة في بابها وكان البستي من مشائخ العلم والرواية فضلا عن رسوخ قدمه في الأدب سمع الكثير من ابن حبان وروى عنه الحاكم وغيره وكان صديقا لابي سليمان الخطابي الذي سبقت ترجمته. ونحن لا نروي مطولة أدب الفتح كلها لاشتهارها وعدم خلو أي ديوان أدبي منها. ولكننا نحب أن نضع أصبع القارئ على أبيات منها تثبت ما قلناه صدر هذا البحث فيما يمتاز به شعر الفقهاء الحكمي من كونه يحوي زبده الآداب والأخلاق التي أتى بها الشرع. وحسنها العقل وإن كان جميع ما قدمناه من كلامهم يدور في هذا الفلك فمنها المطلع الذي يقول فيه زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران وكل وجدان حظ لا تبات له فإن معناه في التحقيق فقدان إن التزهيد في الدنيا من مقاصد الدين أي دين كان ولكن عرضه في شكل عملية حسابية كهذه الصورة التي قدمها لنا البستي في مطلع مطولته هو من نتائج الفكر الفلسفي وبذلك يكون مزج بين التعاليم الشرعية والوضعية ليخرج هذا المطلع البارع ويتمادى صاحبنا في مزج الحكم الفلسفية بالنصائح الدينية فيقول يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته وتطلب الربح فيما هو خسران أقبل على النفس فاستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان ويأتي بعد ذلك بجملة من الأبيات تتضمن حكما عملية في السلوك والأخلاق يبتدئها بقوله من يفعل كذا يلقى كذا فتذكرنا أبياته هذه بنظيرتيها في معلقة زهير الذي حكم له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه أشعر الناس لتلك الأبيات التي يقول فيها ومن ومن وكنا حريين أن نعقد مقارنة بين أبيات زهير وأبيات صاحبنا لولا مراعاة الأدب اللازم لمقام الخليفة الثاني وحكمه ثم يقول البستي جامعاً بين قولهم رأس الحكمة مخافة الله والآية الكريمة كلا إن الإنسان ليطغى يطغى رآه استغنى في بيت واحد محكم البناء حسن التصوير هما رضيع لبان حكمة وتقى وساكنا وطن مال وطغيان ويلمح إلى الوصية التقليدية وهي العلم والعمل فيقول في إيحاء جميل يا أيها العالم المرضي سيرته أبشر فأنت بغير الماء ريان ويا أخ الجهل لو أمسيت في لجج فأنت ما بينها لا شك ضمآن ويختم بهذا البيت الفز الجامع وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران وهناك مطولة ثانية سارت كل مسار واشتهرت أي اشتهار وهي لأحد أدباء الفقهاء أيضا نعني به القاضي عمر بن الوردي وتعرف بلامية بن الوردي أو بأول كلمة منها وهي اعتزل لأنها تبدا هكذا تعتزل ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ويغلب على هذه المطوله طابع الحكمه العربيه المطعمه بتعاليم الدين فهي بعد هذا المطلع الذي يبين عن نظره فقهيه الى الغناء وما يليه تؤكد على الإعراض عن حياة اللهو والمجون وتحذر من الاستهتار في الهوى والتصاب وإن كان قد لوحظ على ابن الوردي أنه في بعض أبيات هذا القسم يعد مغريا ببعض ما حذر منه أكثر منه محذرة ثم تنهج المطولة نهج الحكمة العربية في الاعتبار بالماضين وإسيال الموت على الأولين والآخرين كتب الموت على الخلق فكم؟ سَلَّ مِنْ جَيْشٍ وَأَفْنَى مِنْ دُوَلٍ أَيْنَ نَمْرودُ وَكَنْعَانُ وَمَنْ مَلَكَ الدُّنْيَا وَوَلَّى وَعَزَل وتَعْرِجُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الوَصِيَّةِ بِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالتَّفَنُّنِ فِيهِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْأَدَبِ وَعَدَمِ ابْتِذَالِهِ وَتَقُولُ أَنَا لَا أَخْتَارُ تَقْبِيلَ يَدٍ قَطَعُهَا أَجْمَلُ مِنْ تِلْكَ الْقُبَلِ مُلْكُ كِسْرَى تُغْنِي عَنْهُ كِسْرَةٌ وعن البحر جتزاء بالوشل ثم تنبه على سخافة الافتخار بالأصل والفصل في هذه الأبيات المعبرة لا تقل أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبق قد ينفى الزغل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل ثم ثم تشير إلى مسؤولية الحكم وتنثر منه بهذين البيتين السائرين لا تل الحكم وإنهم سألوا رغبة فيك وخالف من عزل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا ان عدل وبعد وصايا أخرى عام يختم ابن الوردي مطولته بهذه الأبيات متحدثا عن شخصه أيها العائب قولي عبثا إن طيب الورد مود بالجعل عد عن أسهم لفظي واشتمل لا يصيبنك سهم من سعل لا يغرنك لين من فتن إن للحيات لينا يعتزل أنا كالخيروز صعب كسره وهو لدن كيفما شئت فتل غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل كل أهل العصر غمر وأنا منهم فترك تفاصيل الجمل وهذا حكم خطير واعتراف أخطر منه ونشير إلى أن لامية بن الوردي بالخصوص تعطي صورة غير مرضية عن عصره ومجتمعه وبما أن هذا الجانب منها لا يهمنا فإننا لم نتعرض له ومجمل القول فإنما أوردناه في هذا الباب من شعر الفخر وشعر الآداب والأخلاق كله مما يشهد لأصحابنا الفقهاء بقوة العارضة في الأدب ورسوخ الملكة في الشعر ويجعلهم يقفون في صف كبار الأدباء والشعراء من غير طبقتهم ولا يترك مجالا لانتقاد يميز كلامهم من كلام عامة أهل الأدب وقالت الشعر إلا انتقادا مغرضا لا نصفة فيه المبش لا يمدح الفقراء رغبة في المال ولا يتعرضون للأمراء قبل الحصول على جوائزهم فإن ذلك شأن الشعراء الذين بتذلوا الشعر بالتكسب به بعد أن كان عزيزاً رفيعة أما الفقهاء فإنهم احتفظوا للشعر بمكانته العالية ولم يغضوا من قالته الذين ينمون إلى فرقتهم لاعتزازهم بالعلم وترفعهم عن السؤال ولقد كانوا هم الذين سجلوا هذه الانتكاسه التي وقع فيها الشعر منذ عهد النابغة والأعشى كما نرى ذلك في كتاب العمده وغيره من دواوين الأدب فليس غريبا أن نرى عكس القضية بالنسبه إليهم أي أن يمدح الأمراء الفقهاء فهذا الخليفة أبو جعفر المنصور يقول في عمر بن عبيد وقد بهره علمه وزهده كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمر بن عبيد ولما مات رثاه بأبيات من نظمه ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه وأصفقت كلمة الفقهاء على ذم من خالف هذا السلوك وتعلق بأذيال الملوك حتى قال أبو القاسم الشاطبي منهم قل الأمير مقالة من عالم فطن النبي إن الفقيه إذا أتى أبوابكم لا خير فيه وهم يخطرون في ذلك عن مبدأ استقلال القضاء إذ كانوا هم أهله ومتوليه وعن مبدأ حريه الفكر إذ كان لهم حق الرقابة على سياسة الدولة بموجب تصديهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمهمتهم لا تتلاقى بحال مع مداخلة الأمراء ومدحهم وإسلاس القياد لهم ولذلك كانوا يشتبهون بالفرد منهم إذا خرق هذا الناموس ولم يحافظ على وقار العلم وجلاله وكان العامة معهم على هذا الرأي وهم لا يكبرون قدر العالم إذا كان يحشر نفسه في حاشية السلطان لأن ذلك مدعاة لموافقته على هواه والأمر بكل اعتبار لا يعد ما فطن له الغربيون أخيرا ولم يحصل عليه إلا ببذل التضحيات الجسيمة وهو حماية القانون والتعبير عن الرأي بفصل السلطات والحصانة النيابيه وما إلى ذلك وأكثر ما يمدح الفقهاء تقريضا لزملائهم من أهل العلم والدين وتمجيدا للرسول صلى الله عليه وسلم وثناءا على الله عز وجل ولا يعني هذا أن أحد منهم لم يمدح أميرا ولا ذا سلطان قط فلكل قاعدة شذوذ وقد كان هناك من العلماء من مدح الملوك والخلفاء إلا أنهم قلة ومع ذلك فهم لم يستهتروا في هذا الأمر استهتار غيرهم من الشعراء ولم يتخذوه حرفة وكانوا لا يمدحون إلا من يستحق المدح ويلاحظ أن مدحهم يباين مدح الشعراء في الغالب فابن دريب لما مدح ابني ميكال بمقصورته الشهيرة لم يجعلها مدحا مجردا على الطريقة التقليدية وإنما نظمها قل آلئ وعقد جواهر فجاءت تحفة نفيسة تزهو بما تضمنته من فنون الأدب وعيون الحكم وصار المدح أهوانا أغراضها حتى إنه لا أحد يطلبها لأجله. وقد تركها سنة تبعه عليها حازم القرطاجي حين نظم مقصورته المعروفة في المستنصر الحفصي سلطان تونس، ومع ذلك جاء العلامة النحوي أبو زيد المكودي فنظم مقصورته في مدح النبي. صلى الله عليه وسلم ولم, ولم يسعه إلا أن ينكت على ثلثيه هذين لمدحيهما غير من يستحق المدح في نظره فقال في آخرها مقصورة لكنها مقصورة على امتداح المصطفى خير الورى ما شبتها بمدح خلق غيره لرتبة أحبابها ولا جدى فقلت على أن كل ذي مقصورة وإن هم نالوا الأياد ولها فحازم قد عد غير حازم وابن دريد لم يفده ما درى ومن قصائد المدح التي على هذا الغرار دالية أبي علي الحسن اليوسي في شيخه أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي الشهير إنها قصيدة عامرة الأبيات جمعت من فنون الأدب الشيء الكثير والأمثال والحكم والوصي والمدح والتهنئة إلى شرح المملكة الإنسانية وآداب السلوك ومنازل السائرين من فلسفة التصوف وكل ذلك في نفس عال ولوة متينة وأسلوب بديع وهي تقع في 540 بيتا ولا يوجد فيها روي مكرر ولا ضرورة تستنكر ومن محاسنها كما قال صاحبها أن نسيبها جار على أسلوب معظم القدماء من بقاء منازل الأحباب والأثر على التحقيق لا على مجرد الفرض كما هو حال معظم المحتفين وهذا مطلعها عرج بمنعرج الهضاب الوردي بين اللصاب وبين ذات الأرمدي وأجز من الجزع الذي بحضيضه أجداف أصداء العشير الهمدي واربع على الربع المحيل هنيئة إن الربوع ربيع قلب الأكمد وقف المطي على ديار أحبة كانوا الغياث من الزمان الأنتدي ومن مدحها قوله غيث الورى الشيخ بن ناصر الذي نصر الإله به شريعة أحمد وأعاد وجه الدين أبيض مسفرا بهجا مقرا عين كل موحد وأقام سمك بنائه حتى سمى فوق السماك على الأواسل والطدي وازاح عنه كل حندس شبهة وضلالة وغواية وتشدد ومنه وفيه وصف الوضع الاجتماعي والديني في بلاد الإسلام على ذلك العهد وثيث والبدع الحوادث قد وثت ظلماتها والجهلوار الأزنود والدين مطموس المعالم والهدى بيض الأنوق ولقطة لم تنشد والسنة الغراء قفر نوحش ما فيه من هاد ولا من مهتدي نشبت بضبعيها مخالب ضيغم من مألف العادات عاد محرد ومح المحاق بدورها فتكنفت مقلنها ظلماء ليل سرمدي وعفت أعاصير الهوى آثارها فاستبهمت عن ناشد أو منشدي ثقت ايدي الغواية والهوى بأزمة الألباب شلت من يدي والعلم ظله ظلوه وفبتقى قد صم والغي اعتلى بمجندي فكشفت جلباب الجهاله عن سنة بدر لسائمة الظلال مبددي بل ضوء صبح بل نهار الناسخ آياته ليل الشقوك الزردي، وأنشد الشيخ رزوق في ابن عباد الرندي شارح الحكم العطائية، ومن علمه الذي يدعى بعالم، ومن فقره ألا يرى يدعي الفقر، ومن حاله أن غاب شاهد حاله فلا يدعي وصلا ولا يشتكي هجرة، وهذان البيتان. قد بلغ في المدح غاية لا يدركها إلا من استحضر معاني الألفاظ المستعملة فيهما باصطلاح مشائف التربية وأهل التصوف فمن شأن العلماء الراسخين ألا يتبجحوا بالعلم لأنهم يعرفون أن فوق كل ذي علم عليم ومنتهى العلم إلى الله العظيم فلذلك كان ابن عباد لا يدعى بالعالم في الوقت الذي كثر فيه المتهالكون على هذا الوصف حتى كاد يفقد معناه الحقيقي ومن قرأ كتبه واطلع على ترجمة حياته عرف ما كان عليه من هدي صالح وسمت حسن وأيقن أن أمثل المدح بالنسبة إليه هو ما جاء في الشطر الأول من هذين البيتين ثم إن الفقر في الشطر الثاني المراد به فقر السلوك والطريق المعروف عند المتصوفة وكون الفقير بهذا المعنى لا يدعي الفقر هو المطلوب منه لأن دعواه له تعد تظاهرا أو مرآة للناس ومن ثم قال ابن البناء السرقسطي في نظم المباحث الأصلية قول الفقير إنني فقير إلى الظهور أبدا يشيره والمتصوفة الأحرار لا يتظاهرون بشيء مما يدل على مذهبهم وطريقهم ولذلك كثر إنكار العلماء المصلحين على أدعية التصوف الذين يحسبون أنه هو لبس المرقعات وتعليق الصبح في الأعناق فمن هنا كان عدم ادعاء ابن عباد للفقر دليلا على صحة فقره أي تجرده وسلوكه على طريق القوم لا سيما وهو على ما ذكر في ترجمته كان حسن اللباس كثير التعطر والتطيب حتى قيل إن السلطان أراد مجاراته في ذلك فقصر عنه وهو مظهر سني ينفي عنه كل دعوى في التقشف والمشكلة ويأتي البيت الثاني مؤكدا لإسقاط الدعوى وموافقة الظاهر للباطن بصورة أخرى فالحال فيه هو بالاصطلاح الصوفي ما يعرض لأرباد القلوب في لحظات الإشراق من وجد وهيام وشاهده هو ما يصطر عنهم أثناءه من فعل أو قول قد يكون فيه مخالفة للشرع لكن الممدوح هنا من ضبطه لأحواله واستقامة أموره على نهج السنة لا يعتريه ما يخدش وقاره ولا يصطر منه ما يخل بورعه وحاله ثابت لا يحتاج إلى شاهد لأنه عرف مقامه فلزمه ولم يكن ليدعي وصلا ولا يشتفي من هجر لتمام تحققه بمفهوم وما منا إلا له مقام معلوم وهكذا وصف البيت صاحبنا بكمال المعرفة واضفى عليه حلة من جلال القرب تتقطع دونها الأعناق إن هذه الشحنة من المعاني الزوقية والسلوكية التي عبئ بها هذان البيتان في حسن تأت وضراعة تناول لمما يشهد لأدباء الفقهاء بالإبداع والتفوق حتى في المجالات التي تفرد بها الشعراء وظنوا ألا لا منافس لهم فيها وسيبقى هذان البيتان على مين مفردين في باب المدح مما يختص بالمندوح ولا يقبل المشاركة كأكثر أشعار المدح فضلا عن غرابة منزعهما على الذين لم يعرفوا المدح إلا بالحلم والجود والشجاعة وما شابهها من الأوصاف التي ترص رصا وقلما تخرج في صور محية وأمثولات حية ولذلك حبب إلينا إيرادهما وتوضيحهما بهذه الكلمة ويمدح الفقهاء السلف الصالح اعترافا بفضلهم وإشادة بمزاياهم ومن ذلك قول ابن أبي عمران موسى ابن محمد بن عبد الله الواعظ الأندلسي في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما شأن أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني اني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني زوجي رسول الله لم أرى غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي واحبني المختار حين راني أنا بكره العذراء عندي سره وضجيعه في منزلي قمراني وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن وهي قصيدة طويلة سنتعرض لها في بحث آخر إن شاء الله تعالى أما مدحهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو البحر الزاخر الذي لا يعرف له أول من آخر وقد نظموا فيه القصائد المطولة التي ضمنوها صفاته وأخلاقه وسيرته الكريمة والقصائد المتوسطة والمقطعات والابيات حتى لا يحار الباحث فيما يأخذ وما يدع من هذه الدرر النفيسة والأعلاق السمينة ومن الملاحظ أنه بعد الشعراء الصحابة الذين مدحوه صلى الله عليه وسلم في حياته وناسحوا عنه وعن دعوته ونازلوا شعراء المشركين في معارك كلامية غبروا بها في وجوههم ونقضوا كل ما هجوا به الإسلام ورسوله الأكرم أمثال حسان بن ثابت وعبد الله بن الرواح وغيرهما لم يتعاطى أحد من الشعراء الكبار مدح الجناب النبوي كما تعاطاه أدباء الفقهاء برغم إسراف أولئك في مدح ذوي الجاه والحكام من أهل زمنهم فأنت لا تجد في ديوان جرير أو الفرزق مثلا من شعراء العصر الأموي ولا في ديوان المتنبي أو أبي تمام كذلك من شعراء العصر العباسي مقطوعة فأحرى قصيدة في هذا الغرض فهي, فهي فضيلة تذكر وماثره تشكر لأصحابنا الفقهاء والأدباء أبانوا بها براعتهم في هذا الباب من أبواب الشعر وعبروا عن عاطفتهم الدينية وعاطفة كل مؤمن إزاء الواسطة العظمى في كل خير ونجح وفلاح أصاب الأمة العربية والإسلامية بل الإنسانية جمعاء من رسالته التي كانت رحمة للعالمين فمن أشهر المطولات في هذا الصدد القصيدة المعروفة بالشقراطيسية نسبة إلى ناظمها الشيخ أبي محمد عبد الله ابن يحيى الشقراطيسي التوزري المتوفى سنة 664 للهجرة وهي لامية من بحر البسيط جمعت إلى المدح والثناء أحداث السيرة النبوية وحياة الدعوة الإسلامية منذ بلاج فجرها إلى أن عمت اقطار المعمورة وذلك بأسلوب شعري جميل يتراوح بين التقرير والتخيل وهي تقع في وثلاثين ومئة بيت وقد نالت شهرة كبيرة بحيث خمسها كثير من الأدباء وشرحوها وأخذها العلماء بالرواية عن ناظمها ونجد بعضهم يستشهدون بأبياتها في كتبهم كالزرقاني في شرح المواهب وغيره وما غطى عليها وقلل من رواجها إلا ظهور البردة والهمزية للبوصري وانتشارهما هذا الانتشار الواسع المشهور ومطلعها الحمد لله منا باعث الرسل هدى بأحمد منا أحمد السبل خير البرية من بدو ومن حضر وأكرم الخلق من حاف ومنتعل ومنها في وصف فتح مكة ودخوله صلى الله عليه وسلم إليها في جيشه الظافر ويوم مكة إذ أشرفت في من يضيق عنها فجاج الوعث والسهل خوافق ضاق ذرع الخافقين بها في قاتم من عجاج الخيل والابل وجحفل قذف الارجاء ذي لجب عرمر من كزهاء الليل منسحل وأنت صلى عليك الله تقدمهم في بهو إشراق نور منك مكتمل ينير فوق اغر الوجه منتجب متوج بعزيز النصر مقتبل يسمو امام جنود الله مرتديا ثوب الوقار لأمر الله ممتثل خشعت تحت بهاء العز حين سمت بك المهابة فعل الخاضع الوجل وقد تباشر أملاك السماء بما ملكت إذ نلت منه غاية الأمل والأرض ترجف من زهو ومن فرق والجو يزهر إشراقا من الجدل والخيل تختال زهوا في أعنتها والعيس تنسال رهوا في ثنى الجذل لولا الذي خطت الأقلام من قدر وسابق من قضاء غير ذي حول أهل تهلان بالتهليل من طرب وجاب يذبل تهليلا من الذبل الملك لله هذا عز من عقبت له النبوة فوق العرش في الأزل ومن اعلاها نفسا وأحكمها صناعه مطولة ابن أبي الخصال المسمى بمعراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب التي نظم فيها نسبه صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام بطريقة لم يسلكها غيره من الوقوف عند كل فرد سرد من عمود النسب الشريف وذكر ما له من المناقب ثم عطف على ذلك معجزاته الباهرة وفضائل إلى أصحابه الكرام متصرفا في ذلك بفنون القول وأساليب البلاغة التي جعلتها تحظى من كبار العلماء وخاصة الأدباء بعظيم التقدير وفائق الإعجاب حتى إنهم كانوا يتنافسون في روايتها بالسند المتصل إلى ناظمها الذي يعد من أساطين رجال العلم والأدب بالأندلس في القرن السادس وكان كاتبا لعلي بن يوسف بن تاشفين بمراتش وقيل إن وصف كاتب لم يطلق على نظير له في الأندلس وهذا أول مطولته إليك فهمي والفؤاد بيتربي وإن عافني عن مطلع الوحي مغربي أعلّل بالآمال نفسا اغرها بتقديم غاياتي وتأخير مذهبي وديني على الأيام زورة أحمد فهل ينقضي ديني ويقرب مطلبي وهل أريداً فضل الرسول بطيبة فيا برد أحشائي ويا طيب مشربي وهل فضلت من مركب العمر فضلة تبلغني أم لا بلاغ لمركبي ألا ليت زادي شربة من مياهها؟ وهل مثلها ريا لغلة مذنبي ويا ليتني فيها إلى الله صابر وقلبي عن الإيمان غير مقلبي وان امرأا وار البقيع عظامه لفي زمرة تلقى بسهل ومرحبي وفي ذمة من خير من وفئ الثرى. ومن يعتلقه حبله لا يعذبي وما لي لا أشر الجنان بعزمة يهون عليها كل طام وسبسبي وماذا الذي يثني عناني وإنني لجواب آفاق كثير التقلبي أفقر ففي كفي لله نعمة وبين فقد فرقت بين بني أبي وقد مرنت نفسي على البعد وانطوت على مثل حد السمهري المدرب وكم غربة في غير حق قطعتها فهلا لذات الله كان تغربي وكم فازدوني بالذي رمت فائز وأخطأني ما ناله من تقربي أراه واهوى فعله البر قاعدا فيا قاعدي البر قم وتلبلبي أماني قد افنى الشباب انتظارها وكيف بما اعي الشباب لاشيبي وقد كنت اثري في الظلام بادهم فها انا ادغو في الصباح باشهبي فمن لي وانا لي بريح تحطني الى ذروه البيت الرفيع المطنبي الى الهاشمي الاضحي محمد إلى خاتم الرسل المكين المقرب إلى صفوة الله الأمين لوحيه أبي القاسم الهادي إلى خير مشعبي إلى ابن حين الذي صيغ مجده ولما تصغ شمس ولا بدر غيهبي وقد أصلنا بما أوردناه من طالعة هذه القصيدة وقصدنا أن ندل على عارضة صاحبها وقوته في التعبير عن أغراضه وما يجول في ذهنه من المعاني وكم وزدنا لو قدمنا أمثلة أخرى منها ولكن ضيق المجال مع ما يقتضيه التمثيل من الوقوف ولو قليلا على مضامينه الرائعة يمنعنا من ذلك ونظن أننا في غير حاجة إلى ذكر قصيدتي البردة والهمزية للبوصيري، فإنهما لشهرتهما لا يخفى أمرهما على أحد ولعلنا نعود إليهما في غير هذا الباب ونكتفي بهذا القدر من المديح النبوي لنرقى إلى صدرة الثناء على الله عز وجل بما هو أهله وشكر آلائه والتعرض لنفحاته القدسية فإن للفقهاء في ذلك شعرا بليغا مصدره حرارة الإيمان وصدق العبودية وقطع اللحظ عما سواه تعالى وهو مقصد قلما يلم به غيرهم من الشعراء ولا يقع في كلامهم إلا ندورا وعلى سبيل الاستطراد فمن أحسن ذلك قول محمود الوراق إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليّ له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر إذا مس بالسراء عما سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر فما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والسر والجهر وقوله إلهي لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا متى زدت تقصيرا تزدني تفضلا كأني بالتقصير أستوجب الفضلا ولأبي القاسم السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف صرفت إلى رب الأنام مطالبي ووجهت وجهي نحوه ومآربي إلى الملك الأعلى الذي ليس فوقه مليك يرجى سيبه في المساغب إلى الصمد البر الذي فاض جوده وعمل ورى طرا بجزل المواهب مجيري من الخطب المخوف وناصري مغيثي إذا ضاقت علي مذاهبي مقيلي إذا زلت بي النعل عاثرا وأسمح غفار وأكرم واهبي ما زال يولين الجميلة لطفا ويدفع عني في صدور النوائب ويرزقني طفلا